لبيه يطيب بيوت الشعر وقواها واحد اثنينة ثلاثة أربعة خمسة لبيه يحلى بيوت الشعر وقواها وجيه لجوادي قلبي مهي بعمسة كالنس ساعد يوم تقبل فيه محياها والغاز وقف عليك وخربت الحمسة وسحارة الصيف فوقك انت ذري ماها ورعيانها الغير يا شمس وانا ورا قصر بلقيس اتحراها يا عصون والصوت عالي وانت بالهمسه تهز حكام القطاره ورعاياها يا ياها ابو وضبي لا منهمي الرمسه واحد اثنين ثلاثة 4 خمسة حي الله اشرف بيوت الشعر وقواها وجيه الجواد يا قلبي ما هي بعمسه كن سعد يوم تقبله في محياها الغاز وقف عليك وخربة الحمسه وسحابه الصيف فوقك ينتذر ماها وريال الارض امتحنها القيظ يا شمسه وانا ورا قصر بالقيسة اتحراها يا صون والصوت عالي وانت بالهمسه تزحف كامل الطاره ورعاياها يا هل ابو ظبي لا ون الرمسة الرمسه ما جيتكم من دبي ومن زواياها فديت كبد الهنوف اللي من اللمسه تسكر كل الخمر مصنوع بحناياها <تصفيق> يا هلا و ظبي لا ونهم لي الرمسه ما جيتكم من دبي ومن زواياها فديت كبد الهنوف اللي من اللمسه تسكر مصنوع بحناياها مصنوعة وظافه القلب لا ذمنه ولا خمسه ولذ وشها علوم العشق وحلاها يقوت من غد يومه من رقي فمسه في ساعة اللي تذكرها تمناها تحب غيري ثلاثة أربعة خمسة اللي هم الحاسيس هنا